بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بلميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهزي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا ذاعن تبو انكم ان زعن تبو انكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدم فيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرعون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا, فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكالبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأن وإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هُمُ الْعَذُوب فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ الله أَن لاَ يُفْكُون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول الله اللَّهِ لَوْ أَرَادُوا سَمِعْتُم وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ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 في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَذَّ نَحْسَبُ إِنَّ الْعِزَّ لَنَا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا